وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَوْمٌ لَّمْ وَاِنَّا وَجَدْنَا اَبَاءَنَا عَلَى امَّتِنَا وَاِنَّ قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قال انتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين واذ قالا ابراهيم لابي وقام وَرَاءَ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَ جعلها كلمه باقيه في عكبه لا اله امرجعون بلما تعت هؤلاء ولم ماج وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اغهم يقسم رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعض لَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٌ لِيَخْتَذِبَعْضٌ بَعْضًا سُخْرِيًا وَرَحْمَةٌ رَبّ فيك خير مما يجمعون ولو لا ان يكون الناس تَوَّاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُورُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتٍ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ ி ஜ